صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألم تروا أن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 إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما, قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء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 فَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ اللَّهَ لو ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبع والبحر يمده من بعده سبعة أبو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 سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله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 فإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا